بسم الله الرحمن الرحيم وان فجر ويال ليل نصيره و الشمس والهدى عن ليل اذا يسري في الظلام ذِكْرِ قَوْسِ مُلذِعِ الْجُذُعِ أَلَمْ تَ يومًا تِلْكَ الْإِمَاهِ الذِّي لَمْ يُخْلَقْ مِنْ صُلْبٍ فِي بِلَانت وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا صَخْرَ فِي ذالذي نفاؤ في هذا فأن تعرف في الفساد قام بمن سوطى ذاب إن ربك لفي الموصاد فأما مَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ أُبْغِيَ فَتَكَلَّمَ وَنَبَّأَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ و اما